كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بوزخ إلى يوم يبعثون 125. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ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 117. فحوذوها هم النار وهم فيها تَكُنْ 118. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 119. قالوا ربنا غلبت علينا 117. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا 119. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 111.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 119. لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 110. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 111. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب 117. ومن يدع مع الله هن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 118. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين